واجنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يطافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فدعون بسلطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما كذر من شيء أتت عليه إلا جعلت كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظلون فما اتطاعوا من قيام وما كانوا من منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم, إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء والأرض فرشناها كنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله من لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير